Oh I love my rose. I love I love my daughter. I love my daughter. I love my daughter. I love my daughter. My daughter has a لها ابتسامه الكل يا يلا ابتسامه شافو الكل يا ملك يلا سلامه من يا بحب بين وردتين بحب الوردتي بحب الوردتي بحب وردة عيونها الجميلة بتشني من دلعان والدنيا وانت يا جميل بتشيل بحب من وردتي بحب من لما تناجيها ايه شكلها لما بتلاقيها ما انت فين والتانيه بتناديها ما تقولكش انت تفهيني والكلام ما تلاقيها ايه شغلك وتلاقيها والثانية بتناديها ما تقولكش انت تفهيني بحبك وردتي بحبك وردتي بحبك وردتي My heart, my heart, my heart,